بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السنوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من مِن من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بَعْدُ بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير.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 أَلَمْ يَأْنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْآمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا يُعَلُّكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كريم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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم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 أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 Ladina am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 لله وان الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم